ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم مداخِرين الله الذي جعل لكم الليل تاسكنون فيه و النهار مبصرا ان الله لذو فضل على الناس ولكنا اكثر الناس لا يشكرون ذلك الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو فاناتفكون كَذَالِكَ يُفْكُّ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَرْهَدُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ الْحَجُّ لِلَّهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَدَعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الْحَنِيفَةَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ إِنِّي نُهيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَغَيْنَاتُ مِنَ الرَّبِّ لَمْ உஸ்லி நியோ ரில